ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرة وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعده.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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أن بأسماء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 فلما أَنبَأَهُ بِأَسْمَائِهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لكم إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا أنت وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في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 كلمات فتى علي إنه هو التواب الرحيم قلنا بطو من أجمع فإنما يأتي من وَمَن تَبِعَ عُدَايا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وايا يفرغون وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اولا كافر به